لله تعالانا طايره بالفرح كل من يحبها بالقلب زين ابو صح الله تعالانا طايره بالفرح كل من يحبها بالقلب زين ابو صح ببعات الزنار زينى بالحرى ببعات بيت الرساله هللت اليومنوار بيت الرساله هللت اليومنوار من بيت محمد والبطل حامل جاه هللت علينا زينب ام الاحرار هللت علينا زينب ام الاحرار شاش ضياها بالسماء وبكل دار بيت الهدى كله فرح ليها صار وعيد لجلها كل محب والاخيا وعيد لجلها كل محب والاخيا بعطر الزكية كل ركن عنبر فاح بعطر الزكية كل ركن عنبر فاح طير الهنا فوق الشجر ضل صداح طير الهنا فوق الشجر ظل صداح يا احلى بشره زينه بالحره يا احلى بشره زينه بالحره زينه بالحره زينه بالحره طاحوا بالافراح هل المنيه يحبها هل علينا علينا كل من يحب هلت علينا الزينه في سماء الحره خلت علينا الطاهره بالاضواء وكل من كل من يحبها بالغرب بالحبه زين ابص هلل زكي ام الحسن بالميلاد النيل زكية ام الحسن بالملك والمصطفى والمرتضى والاسياد ونعال الفرح للطاهره في كل واد نعال الفرح للطاهره في كل واد والام الخضر زينب بنقيم الاعياض هذه هديه زاهره للعباد ربنا هداها للبشر والامجاد ربنا هداها للبشر والامجاد بيت النبيك المنقصد ليهم راح بيت النبيك المنقصد ليهم راح فوق العتباب النبي خر وطح وقل عتباب النبي خروطه بارك الزهراء سنا بالحره بارك الزهراء سنا بالحره زينب الحره زينب الحره لله تعالى باكوا بالافراح السلام يا عت عليك كل الفخر للنسوات بعت علي كل الفخر للنسوا نلعفه صارت مدرسه وهم عنوان يا جزمدحه كل قلم ويا لسار يا جزمدحه كل قلم ويا يكفي اسمها ما يبي لها اعلان ام هالبتوله مصدر الكل والوصيبوها سيد على الاكوان والوصيبوها سيد على الاكوان يا مدرسه الكل البشر والاصلاح يا مدرسه الكل البشر والاصلاح ذكرك يا بلسم للقلب بيرتاح ذكرك يا بلسم للقلب انجدد الذكرى زينب الحره زينب الحره زينب الحره السلام عليكم يا قلب يا عالم علمنا القلوب سنا بصح وفهمت زينا يا مولاتي الحره سلام يا زينب الحره هذا الذي دين الهدى بها قام هذا الذي دين اللي خد بها قام كنه علي هزت جميع الظلام هزت يا زيد بمجلسه والازلام هزت يا زيد بمجلسه زلزلت عرشه ونكست منا الهم كل الهدف منها حماغ الإسلام دين النبي يبقى فخر ما ينضاب دين النبي يبقى فخر ما ينضب شالت اخوها كربلا يوم الطف شالت أخوها كرب كربلا يوم الطف صارت درع وهي الحما وهم سلاح صارت درع وهي الحما وهم سلاح علي صبرها سنا بالحرى علي صبرها زينب الحره زينب الحره زينب الحره زينب يا نذري اخيها بقربله بالحر الكثير من البلاء يا مغضات يا بنتا السلام على قلبي كثير وما حمل الحمال كثير fa e mal afa taajay an bsa an alhamdu القصيدة للشاعر عارف رمضان